ب س الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي بن أجمعين الامي وعلى اله وصحبه اجمعين الدر ف ت ك ا ل ى ف البيوت م فيها وسنتكلم ا إليها والخروج منها ل ل د خ و و اليوم على بعض ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى ف أ و ل نتكلم على الاكل أ و الشرم ما يتعلق ب ا ل أ ك ل والشرم من ا ل ز ر و ا ل ح ن ث في الايمان ي م ن ن قال الإمام ا ل و و ر ح ه ل ل تعالى حلف لا يأكل الرؤوس ه ولا ي طير ة له لا وحدها حنث برؤوس تباع وحدها. لا طير وحوت وصيد إ ل ا ببلد ت ض ا ع فيه م ف ر د ة نحن ذكرنا في الدرس الماضي ب أ ن مبنى الايمان ا ل أ ص ل في الكلام أ ن ه يحمل على معنى ا ل ن غ و ي ف إ ذ ا تعذر حمل على معنى العرف إ ذ ا اطرد والايمان كذلك إ ل ا أ ن ه ت ا ر ة يقدم فيها العرف إ ذ ا اطرد العرف وصار معروفا لجميع الناس هو الذي يحكم ويقدم ف إ ذ ا اقترب العرف فالمرجع في الايمان إ ل ى ا ل ل غ ة وقد ي ت ع ا ر ض ا فيرجح أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر الاصل في موضوع الكلام اصل في اللغه ة فإذا تعذر على المعنى الحمل المعنى ك في العرف الأيمان والنذور إذا اضطرد العرف وصار مشهورا متبادرا إ ل ى ا ل أ ذ ه ا ن يعرفه كل أ ح د لم يضطرب فيحمل الكلام على العرف ف إ ذ ا اضطرب العرف حمل الكلام على الموضوع اللغوي وقد يتعارضان فيرجح أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر بالقرائن التي تحتف بالكلام فهنا لو قال إ ن س ا ن والله لا اكل الرؤوس لو أ ن ن ا طبقنا عليه ق ا ع د ة ا ل ل غ ة لكان من المفترض به أ ن يحنث بكل ر أ س من الرؤوس سواء كانت الرؤوس مما تباع م ف ر د ة كرؤوس الغنم أ و رؤوس البقر أ و رؤوس ا ب ن ومما ي أ ك ل ه الناس ع ا د ة في اكثر بلاد العالم ورؤوس الطير فطبقنا قانون يحنث يحنث اللغة إذا أكل رأس وإذا أكل رأس رأس وإذا عليه أكل أكل أكل عصفور حوت أو سمكة رأس رأس رأس رأس حوت غ ن م وابل وبقر يحنث كل الرؤوس أ ي ر أ س يحنث به هذا إ ذ ا طبقنا ق ا ل ل ل غ ة لانه يسمى ب ا ل ل غ ة ر أ س ا ولكن إ ذ ا طبقنا عليه العرف فلا يحنث باكل رؤوس, الطير أو بأكل رؤوس السمك لانه ما عتيد ان تباع رؤوس السمك منفرده ة ذ الذي ا العرف كان شائعا وما زال شائعا كان شائعا وما زال شائعا رؤوس السمك ما تباع وحدها ورؤوس الطير ما تباع وحدها ل ا أ ن ا قد ت غ ي ر في ا ل د ن ي ا وصار الناس يتهافتون على رؤوس السمك كما يتهافتون على رؤوس الغنم وصار عرفا شائعا مطردا وقال والله لا أ ك ل الرؤوس ف إ ذ ا أ ك ل ر أ س السمك يحنف ولا خلاف بين العلماء في هذا وقلت لكم أ ن ا في ب د ا ي ة الموضوع ما يذكره الفقهاء في موضوع الايمان ليس من أ ج ل ضبط كل جزئيه و إ ن ه ا هي قواعد ع ا م ة و ص و ر ة ج ز ئ ي ة لهذه القواعد بناء على, الذي سائدة بناء على العرف الذي كان سائده فاذا كان هذا العرف مازال معمولا به هو الذي يطبق ف إ ذ ا نسي هذا العرف ولغى لم يعد له وجود نهائيا لا شك أ ن القانون سوف يتغير ولكن ب ا ل ن س ب ة لهذا الموضوع ما زال هذا العرف سائدا قال والله لا أ ك ل الرؤوس أ ن ا في ك ل بلا تعالى تقريبا ما تباع رؤوس السمك م ن ف ر د ة والناس لا ي أ ك ل و ن راس السمكه ولئن اكله بعض الناس فياكله لمزاج خاص عنده ولكنه ليس عرفا شائعا هل ي ب ا ع عندكم رؤوس السمك م ن ف ر د ة ما تباع و لا احد ي أ ك ل ا ل س م ط ه قد ي أ ك ل ه بعض الناس ل ك لا عبره ي ه راس العصفير ا أ ي ض ا رؤوس العصافير م ا تباع م ف ر ي د ة لكن بعض الناس ي أ ك ل رؤوس العصافير و ن ع ان بعض الناس كان و ا يهتم و ا برؤوس العصافير نزاجه. هذا مزاجه هذا نعم نحن ما نستطيع أ ن ن ط ب ق القوانين ا ل ش ر ي ة على البشر بناء على عمل الفرد عمل الفرد يلغى ع م وانما يؤخذ بعرف العام الشائع المنتشر ف إ ذ ا قال لا أ ك ل الرؤوس فلا يحنف إ ل ا بالرؤوس التي تباع م ن ف ر د ة نعم ولو قال والله لا أ ك ل البيت فعلام يحمد البيت السمك له بيت والجراد له بيت البيض المتعارف عليه عند الناس جميعا هو الذي يفارق الحيوان في حال حياته مثل التجاج البط الدواجل بيض بيض بيض هذا يفارق الحيوان في حال حياته هناك بيض السمك, بيض السمك. ليس معروفا أ ن السمك تبيض والناس ل م ك ياخذون ص و ن على ل س م ك و إ ر ا البيض ج م ن ه لا بيضها السمكة بيضا والإنسان يأخذ كما يأخذ بيض الدجاجة فإذا قال يأخذ فإذا ل أكل البيض قال يحمل على مزاهي بائضه في الحياة في اي ان الذي يفارق الحيوان في حال حياتك دجاج و ن ع ا م ة وحمام لا سمك وجراد ليش قال ل أ ن هذا ما يفارق الحيوان وهو ح ي و إ ن م ا يستخرجه من س ا د كما يستخرج أ ي جزء من أ ج ز ا ء الحيوان صار بيض السمك ك أ ن ه جزء من ا ل س م ك ة و إ ن كان في ا ل ل غ ة يطلق عليه ا بيت ل أ ن ه في العرق ما يقال ان فلان ي أ ك ل ب ي ض ة س م ك ة على أ ن أ ك ل ه من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ن ا د ر ة التي لا يعرفها أ ك ث ر من في ا ل أ أ ر ض و م ا بالنسبة الإبل ب قال والله لا يأكل اللحم أو لا أكل اللحم قال اللحم على لحم النعم النعم تشمل ثلاثة أنواع ا للحم يأكل أكل على لحم تشمل تشمل ل يحمد ق أو و ر والغنى ونحمد وعلى لحم الوحش الخيس الحيلة على لحم لأن تؤكل لحم وعلى لحم الطير لوقوع ا م ن ل ح م عليه ح ق ي ق ة فيحنث ب ا ل أ س ن من كل هذه اللحوم نعم الخيل الوحوش كلها مما ياكل طبعا لحمه الطير ولكنه قال لا يحمل على ا ل ث م ك لو قال والله لا أ ك ل اللحمه ما يحنث إ ذ ا أ ك ل ث م ك ا ل أ ن ه لا يسمى في العرف لحمه و إ ن م ا هو ث م ك مع ان الله سبحانه وتعالى سماه لحمه ومع هذا ما يحنف به لان ا ل ع ر ف ليس ا م ي ه لحمه لو قال أ ي إ ن س ا ن منا أ ك ل ت لحما ما أ ح د يفهم منه أ ن ه أ ك ل ا ل س م ك ة ولو ذهب إ ل ى البائع الذي يبيع سمكه ل ح م ة قال أ ع ط ن ي لحما ما يخطر بالي أ ن يعطيه ا ل سمكه ة ذ ذلك وكذلك ا الشيء ومنام وقال والله لا أأكل اللحمة وأكل السمكة قال لا وكذلك لا على أأكل وأكل البطن بشحم يحنث يحنث مضطرد ل أ ن ه ليس لحما اللحم شيء والشحم شيء آ خ ر وكذلك الكرش لا يسمى لحمه الكبد الطحال القلب ك لا هذه ل لا أ م و ر تسمى لحمه وبناء على هذا ا لو ح د ف لا ياكل اللحم ف أ ك ل سمكا او أكل شحما أ و أ ك ل كرشا او أ ك ل كبدا أ و طحالا أ و قلبا فلا يعتبر حامسه ومثل الـ الـ الـ الـ الكليه س م لحما ى طي ل ي ت ن ا وكل ل لحم لحم الرئس لا يتناول ما ذ ر ن ا أ ن ه ليس ل ح ما لا ل قال ر س يسمى ت يتناول ن انه ا قال اضح و ل لحم ر لأنه ي س لحما بصدق الاسم ويتناول اللسان لأنه لحمه. ويتناول الشحم عليه لأنه لحم الظهر الجن وشحم、الجنب. ق ا لان شحم الظهر و إ ن كان لونه ابيض إ ل ا أ ن ه ملحق باللحم ل أ ن ه عند ا ل ه ز ا ل عندما تهزل الشاى يصير هذا أ ح م ر اللون قبيل اللحم وليس من قبيل الشحم على هذا لو قال فأقل وبنان الجنب يعتبر مبنية وليس أيضا فيها اللحم الشحم على لو لا أكل اللحم الظهر الظهر كلها على العبث على كلها هذا حانثة شحم شحم شحم من أو وأن فإنه هذه كلها أيضا مبنية على ا ل شحم الظهر لا يتناوله الشحم لانه من قبيل لحم اللحم ا فاكل في الشحم الذي الظهر حانثة الأليث والسلام السلام الذي يكون سيكون يكون أو أكل البعير شحما لحم وأن ولا حانثة الأليث فأكل قال كان وما زال يفرق ما بين الشعر وما بين ا ل أ ل ي ه التي تكون في الخروف مثلا وان الاليه والسنامه ليسا شحما ولا لحما ل ل قال والله ي ألية يتناوض ة قال والله لا ما ولا سناما السنامة ما قبيل بالتهمية المواد من قبيل المواد الدهنية. ولذلك لو قال والله لا أ ك ل الجسم او, الدهن فأكل شحماً أو أكل اليه او اكل س ن ا م ا فانه يكون حادثا ل أ ن ا ل ث ل ا ث ة م ش ت ر ك ة بهذا الاسم و إ ن كانت ا ل ت ف ا و ت فيما بينها بالعرف وقال الدسم يتناولهما يتناول الألية ويتناول ويتناول شحم الظهر وشحم البطن وكل الدسم الأليا السنام الظهر البطن دهن شحم كل ج ه ن ي أ ك ل ه يعتبر حالي سمي ل أ ن ه قاد ياكل أ د س م ولحم البقر يتناول الجاموس ل أ ن ه م ا من نوع واحد لحم البقر يتناول الجامس. لو ح م ا ل قال الانسان الصور مجدليه كما ترونها ولكنها م ت ح ص ص ة في موضوع الطعام والشراب كذا لو م لو قال مشيرا الى ح ن ط ة يوجد أ م ا م ه ح ن ط ة قال لا أ ك ل هذه أ ش ا ر إ ل ي ه ا ب ا ل ا ش ا ر ة ما قال لا اكل ح ن ط ة لا قال لا اكل هذه و أ ش ا ر إ ل ي ه ا وجد ص ب ر ة من ح ن ط ة قال والله لا اكل هذه قال حمس ب أ ك ل ه ا على هيئتها إ ذ ا أ ك ل ه ا حبا يحنف و إ ذ ا أ ك ل ه ا م ط ح و ن ة يحنف و إ ذ ا أ ك ل ه ا م خ ب و ز ة يحنف ليش مع أ ن الصبر التي أ ش ا ر إ ل ي ه ا كانت من ح ن ط ة فمن المفترض إذا يعني ان يحمل كلامه على أ ث ر ه ا على هيئتها حي لانها أ ن ه حمطة ذلك ل إذا أ على أي كيفية كيفياتها ي ح ن لأن أكلها ح ط ة تغلبة يحنف, يحنف الإشارة ت ق ي ي ب ا ل ل إ ش ا ر ة إ ن أ ك ل ه ا م ص ب و خ ة يحنف إ ن أ ك ل ه ا م خ ب و ز ة يحنف هذا إ ذ ا لم ينو ي شيئا ف إ ذ ا نوى شيئا ا ل ن ي ة تعمل كل شيء النيه كنا تتدخل في ك ل هذه ا ل أ م و ر ف إ ذ ا قال والله لا اكل هذه و أ ر ا د ا ل ح ن ط ة حال كونها ح ن ط ة ما دامت ح ن ط ة ونوى إ ذ ا طالت خبزا ف إ ن ه ي أ ك ل ه ا يصح يا لا مانع من هذا ا ل ن ي ة قرينه يحدد المعنى الذي ا ر ا ل لا ا اكل ه ذ ه ولو قال لا ع ش اكل الين الثانية ولا ثم صورة هذه الحنطه ة قال الحنث ب ا مطفورتا لم إذا يتكسر حبها مع بقاء حبها و ن ي ئ ة و م ق ر ي ة ل أ ن الاسم لم يزل ما زالت ح ن ط ة ف إ ن ورثت في طبخها لم يحنث لزوال اسم ا ل ح ن ط ة عنها ولذلك قال لا بصحنها ف إ ذ ا كلها طحينا معه تسمى حنطه لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها وان كانت م أ خ و ذ ة من ا ل ح ن ط ة لا يحنث بهذا كله ل أ ن ه قال لا اكل من هذه الحنطه ة الحنطة تمرة تلفظ والتمر يتناول والتمر بلفظ الرطب قال ولا يتناول رطب الرطب ل ل رطباً وأما ا و آخر شيء شيء قال والله لا اكل التمر ف إ ذ ا اكل ا ل رطبان لا يحنف ولا يتناول رطب تمره ولا بسره ولا يتناول عنب ا ل ز ب ي ب عنب شيء والزبيب شيء آ خ ر وكذا العكوس ي ع ن لا الزبيب يتناول العنب ولا التمر يتناول الرطب ولو قال لا اكل هذه الرطبه ش ا ذ ا ل ل ه لا اكل هذه الرطبه فتتم ر ط ص ا ر تمرا ف أ ك ل ه هذه ا ل س و ر ة أ و لا اكلم ذا الصبيه فكلمه شيخا وهو كبير في السن قال فلا تنس في اصح في زواج ا ل س ن وقال لا أ ك ل هذه ا ل ر ص ب ة قال التمرا ما أ ك ل ا ل ر ص ب ه اكل ت م ر ة أ م ا لو قال والله لا أ ك ل هذه ما قال ر ص ب ة مثل ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى في الحنطه قال والله لا أ ك ل هذه ف أ ك ل ه ا رطبا يحنث و أ ك ل ه ا تبرا يحنث أ م ا قال والله لا ي ك ل هذه الرطبه ف أ ك ل ه ا تبرا ما يحنث ل أ ن ه لا تسمى رطبا ا ل آ ن و إ ن م ا هي تبر و ل و ك ل م هذا الصبي فكلمه شيخا ما يحنث لكنه لو قال والله لا اكلم هذا وكان صبيا ثم صار شيخا فكلمه يحنث ل أ ن ه أ ش ا ر إ ل ى هذه الذات ولم يحدث فيها كبرا أ و صغرا ولو قال لا أ ك ل هذه الرطبه ف ت ت م ر فاكله أ و لا أ ك ل م ذات الصبي فكلمه شيخا فلا حنث ا في ا ل أ ص ح و أ م ا الخبز قال والخبز يتناول كل خبز ز قال والله لا أأكل الخبز يتناول فهو أأكل أو كان من الشعير أو من من مستخدم الشمطة الشعير ر أ و من ا ل ب ا ق ل ة أ و من ا ل ذ ر ة أ و من ا ل ج م ص في كل هذه الحالات يعتبر ح ا ل ف لأنه ما ح د د ن و ع ا من ا لانه أ ن و ع ل أ ما حدد نوعا من الانواع أ ن و ع أعتر قال والله لا أقول الخبزة والخبز كما يعمل م القمح الذرة يعمل من ه و أ ي ض مضطرئ في كل بلاد ل ا ا الشعير ويعمل من الأرز في البلاد التي فيها ل ويعمل ويعمل ولكن م من من في يكثر هذا يعني قد يخلط به يعني يخلط قد الأرز أو يعمل من الأرز. قال ما ل من ل قال ر ز م دام يسمى خبزا من أ ي شيء اتخذ يعتبر حانسا ب أ ك ل ه الا إ ذ ا نوى قال والله لا أ ك ل خبزا ونوى به خبز المتخذ من الذره ر ما م بالخبز ا يحنث ل خ ت ما يحنف بهذا اذا أ ك ل خبزا متخذا من ا ل أ ر ز مثلا والخبز يتناول كل خبز ك ح م ط ة وشعير و أ ر ز وباقله و ز ر ة وحمص حمص يسود بفتح الميم وكسر الميم وفي شيء آ خ ر ولكن ل ل ل ا ا ح ي أتبره ك لو ه لكنه ل قال والله لا أ ك ل سويقا والسويق م ا تعرفون نوع من انواع الاطعمه المائعة ما ف ما المائعه ا عنه نوع أ باصبع حنيفه ل أ ن ه في كل حال صار آ ك ل وان ج ع ل و ا في ماء فشربه ما يعتبر حنيفا ل أ ن ه ما أ ك ل شربا قال والله لا اكل ف إ ذ ا ش ر ب و ا شربا ج ع ل و ا في ماء و ش ر ب و ا ما يعتبر و اكل آ ا ف إ ن م ا يعتبر و ا شاربا أ و قال والله لا أ ش ر ب ه لا أ ش ر ب السويق ف أ ك ل ه باصبعه ي ص ا م ت ل ه في الطعام ما يعتبر و ا شاربا ما يعتبر و اكل آ ا أ و سفروا صفوفا قبل أ ن يطبخ وعلى ه و هيئته ا ل أ ص ل ي ة ما يعتبر حامسا ل أ ن ه ليس شربا أ و قال والله لا اكل لبنا او مائعا اخر ف أ ك ل ه بخبز حنث يشربه هو قال او, زائباً أو زائباً قال والله لا اكل سمنا ف أ ك ل ه بخبز جامدا او أ ز ا ئ ب ا حنيفا شرب زائبا فلا ف أكله وإن ع ي ة ما أشرحها ل ص وان ر صور يعني م أحتاج أشرحه إلى م أمور إنما كما ا داعي للإستطلاق فيها هي بسيطة في ترون شرب ز ا ئ ب ا فلا اذا شربه ي دائما ما يحنث و إ ذ ا اكله في عصيله قال حنيفه ل أ ن ه مو شرط ان يركله منفردا ل اذا اكله منفردا يحنث و إ ذ ا اكله في طعام آ خ ر ف إ ن ه يحنث نعم إ ن كانت عينه ظ ا ه ر ة واما إ ذ ا كانت عينه م س ت ه ل ك ة ليست ب ا ق ي ة فلا يحنث في هذه ا ل ح ا ل طيب هناك كلمات تشمل أ ن و ا ع م ت ع د د ة ب ا ت ف ا ك ه ا من ما, ما, ما, ما الاشياء التي تدخل في الفاكهه لو قال الله لا اكل التفاح فاكل التفرجل ف مثلا ما يحنف ا ا ما يحدث هي بفع الاصلاف التي تدخل بالفاكهة مثل قال الله لا اكل الانعام ف إ ن اكل ابلا أ و بقرا أ و غنم حنيفه اما قال الله لا أ ك ل غنم ف أ ك ل البقره ما يعنف والله لا أ ك ل لحم ا ل ب ق ر ف أ ك ل الغنم ما يعنف اذا والله أكل ما قال الله لا أ ك ل العنف ف أ ك ل التمر ما يعنف لكن ه قال و الله لا أ ك ل الفاكهه ما الذي يدخل في الفاكههه قل الله لا أ ك ل ل ح م ه يدخل في لحم ا ل أ ن ع ا م ويدخل في لحم ا ل وكذلك ح لحم لحم يخل في الخير يخل الطيور في لأنه ل لحمة ه يسمى و ك لو قال والله لا ا خ ل الفاكهه ما الذي يدخل في الفاكهه قال ويدخل في فاكهه رطب وعنب ورمان واترج ورطب ويابس د يعني الرطب يدخل من هذا يعني من مثل التمر والذريب من من الرطب هذا التمر ا مثل ل و يدخل فيه ا سواء كانت تينه اخضر او ن ا ا ع ل تينه كذلك يعني ذ ه نحن عرفنا اجمالا ل ت يابسه ن ن ع ر ف ا ل ع ن عرفنا, العنب عرفنا الفاكهة وبعض الفاقهة ا ل م الموجودة ا ء ن ا يعني ع ما ر فاذا إ ل بالستاج بها الشرح ما إلى نريد ف قال والله لا اكل الفاكهه دخل بها الرطب والعنب والرمان و ا ل أ س ر ج الرطب و ا ل ج ا ب ث قلت للامام النووي استدرك ا ل آ ن على الامام راحي ليس اعتراضا و م خ ا ل ف ة ما بين المنهاج والمحرر و إ ن م ا هي ز ي ا د ة وليمون يدخل به ولبق وكذاب السيخ ولب فستق وغيرهما ن د ق و في ا ل أ ط ل ح قال ل ك لا يدخل فيه ا ل ق ش ة ل أ ن ه ا تسمى ف ا ك ه ة والخيار و ب ا ز ن ج ا ن و ج د ر هذه ما تدخل فيها ل أ ن ه ا ليست فاكهه ة ن النووي هنا ما هو معرف في بلادنا لكن لو ذهبنا الآن إلى أندونيسيا أو ذهبنا إلى الجن نجد ا أسماء ما الإمام ما ذكرت تذكر ذكر أكثر معرف أو سوف لو إلى إلى هو في عشرات من الفواكه ا ل أ خ ر ى لها اسماء م ا نعرفها نحن هنا يعني كبعض ا ل أ س م ا ء ا ل م و ج و د ة هنا في ا ل ش ر ع كما قلت لكم تحتاج إ ل ى ش ر ع نحن نعرفها لكن هناك أ س م ا ء لا نعرفها هي ت ا ب ع ة لعرف البلاد التي تكون فيها ف إ ذ ا كانت تسمى ف ا ك ه ة فهي داخله في هذه القاعده لكن هذا ب ا ل ن س ب ة للفاكهه تدخل فيها هذه لكنه ما قال والله لا اكل الفاكهه قال والله لا اكل ثمره لا فإن يدخل اليابس في الثمار أ م ان الثمار تنصرف إ ل ى الرقب الطيبنا ر قال ولا يدخل في الثمار يابس والله أ ع ل م ا ن ت ه هنا ا ل ف ق ر ة التي زاد بها ا ل إ م ا م النووي على الرافعي في المحرر هنا عندكم في الشرح الشيخ ا ل ش ر ب ي ن ي يقول وصوب البرقيني اطلاقه على اليابس ايضا ك ل م ة ا ل م ا ء تطلق على اليابس وقال اهل ا ل ع ر ف يطلقون عليها ثمرا بعد اليابس ما أ ع ت ق د ان الناس يطلقون على الثمار أ ش ي اليابسة ا ا ء ل متبادل العرف أ ك ل ا ل ث م ر ة يعني أ ك ل ه ا وهي ر ص د ة هي خضراء يعني ما زالت ق ر ي ة ف إ ذ ا صارت ياجسه ما يطلقون عليها اسم ا ل ث م ر ة و ا ل م س أ ل ة ب س ي ط ة إ ذ ا صارت عرفا ً كما يقول الشيخ البلطيني رحمه الله تعالى وطرد هذا العرف لا شك في أ ن ه يحنث في هذا إذا قال والله لا ابتماراً أكل كريبة ابتمار الرقب يحمس في اليابس في تطلق ولمطلق على شك بالطيخ لان عندنا اشياء م ش ت ر ك ة الاسم ولكنها مختلفه ا ل ح ق ي ق ة البطيخ نحن ا ع ر ف ان البطيخ يوجد ن ا اخضر عندنا اخضر ويوجد عندنا, عندنا, عندنا اصفر في الزمن الماضي البطيخ تنصح ل ب ط ي خ الاصفر الاخضر هو ا ل ن عندنا د كلمة الجوز الجوز عندنا في ب ط ي ض ا الجوز الهندي ما نعرفه في بلادنا إ ل ا أ ن ه يستورد للشياخ بكميات ض ئ ي ل ة جدا يعني ا ل إ ن س ا ن ي أ ك ل ه مرارا م ح د و د ة في حياته بعض الناس لا يرى ولا يعرفه اللوز يجد عندنا لوز بلادنا ويجد لوز بلاد الهند لوز هندي التمر يجد عندنا التمر الذي نعرفه نحن في بلادنا ويجد التمر الهندي ف إ ذ ا قال والله لا آ ك ل التمر على ما ينصح بما يحنف فعن إ ما م ا لو ن و يتكلم ي على ما في بلادنا هنا ما في الشرق يقول ولو اطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي لم يدخل、هنديون. لم يدخل الهند لم يدخل التمر الهندي لم يدخل في هذا الكلام في البطيخ الهندي كذلك في اللوز يدخل اللوز الذي نعرفه لأخذ اللوز الهندي لكن لو أن الإنسان الهند هندي في في يعيش هذا نعرفه أن كان جوز ولا يعرف الجوز الذي يعيش في بلادنا وقال والله لا أ ك ل ا ل ج و ز ع ء انا ا ع ت م ن هذا تماما ل أ ن ا ل ع ر ة يصرف كلمته إ ل ى الجوز الهندي وقال ما يسمى ا ج و ز ا ل ه ن يسمى نرجيل ل ا يعرفون هذا فقال والله لا أ ك ل الجوز يصرف إ ل ى النرجيل الذي نسميه نحن الجوز الهندي قال والله لا يقول التمر الذي ن ع ر ف في بلادنا ما يعيش عندهم التمر عندهم ينطلق الى التمر الهندي الذي ن ح ن ن ت ع م ل ه في ا س ت ع م ا ل ا ت اخرى فاذا ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ق ا ئ م ة على العرس ف م أ لنفرض ة قائمة على الاعراف على ان ا ن س ا ن يعيش في ب ي ئ ة م ع ي ن ة وعنده في شيء من الاشياء ع ر ف خاص والاعراض لا سبيل الى حصلها وضبطها لنفرض ا الى سبيل وضبطها حصل ان ا ن س ا ن يعيش في ب ل د ة عنده نوع من انواع التمر يسميه جوزا مثال ولا يعرف ا ل ص ل ا ح ن ا في الجوز نهائيا ن ا ر ف الصوره فرضيه لا يعرف اصطلاحنا في الجوز ولا يعرف عرفنا به ولا يعرف عرف اهل الجن ولا اصطلاحهم بالجوز وقال والله لا وكذلك اما ا لو كان اهل الهند يعرفون الجوز الذي عندنا ويتداولونه فيما بينهم وصار معروفا لا شك انه يذكر فيه جوزنا ا فالمسألة سابعة الى العرف طبعا العرف المفترض فالطعام الطعام قال والله لا اكل الطعام ماذا يتناول قال كلمة يتناول ت ق و ما يقتاث به كل ما يقتاش به ويتفكه به يتناول قوتا ويتناول فاكهه القوت مثل البر والقمح والشعير فاكهه مثل التفاح والبرتقال والبطيخ و ا ل ف ت م مثل اللحم والسمك وما شابه ذ ا والحلوى قال كل ما يسمى طعاما يدخل في هذه اليمين ولو قال لا اكل من هذه الذقره تناول لحمها دون ولد ولبن هُدّت اكل يحنث أ لبنها ما يحنث أ و قال والله لا اكل من هذه الشجره فيما يحنث فثمر يحنث بالثمر ل أ ن ع ا د ة الناس ماذا ياكلون من الشجرة؟ يأكل, الشجرة, ما يأكل الشجره ياكل ورقها ما ي أ ك ل ورق ا ل ش ج ر ة فثمر دون غ ر ق وطرف غصن لا يحمل لا على الورق ولا على أ ط ر ا ف الاغصان و إ ن كانت في بعض ا ل أ ح ي ا ن تؤكل أ ط ر ا ف أ غ ص ا ن ه ا مثل الغنف فطرف الغصن يؤكل وطعمه ن ذ ي ذ جدا لكن لو قال لا أ ك ل من هذه ا ل ش ج ر ة فيحمل على الثمره دون الورق ودون الطرف الغصن ي يوكل في, في, في أكل لكن الشجرة العنب عندنا في الشام مثلا والآن عندنا هنا انتشر ورق ي أ ك لو ن ه في ان ل م ما ا ا ض ي ك أهل احدنا ل ل لو ب بينهم ا هنا هذا هذا انتظر د يعرفون معروف و عزهم ع د ن في الشرق لا اكل من هذه الشجره, ولا أكل من هذه الشجرة في أ ح د تمرين مضطرب الثمر قطعا داخل يعني الورق أم لا هل هل والظاهر والله الظاهر والله الورق يدخل لا يدخل الورق يدخل لا يدخل أكل الورق إذا هذا الورق أم أم أعلم من يعني أن أعلم فقد اتركت في, في كل البلاد التي يستعمل فيها العنب وبناء على هذا افترض به أ ن ه يحنف إ ذ ا أ ك ل الورقه ل أ ن الورقه ط ر ر ت كما يدخل السمر و ا ل ل هذا هو أعلم هو الظاهر في الماضي ما كانوا ياكلونه ولذلك ما, ما تكلموا عنه نعم لكنه ا ل آ ن يؤكل ل أ ن الاغصان و ا ل أ و ر ا ق لا تلد في العرف قال و إ ن اكل الورق في ب ل د ة أ ك ل ا متعارفا كورق بعض شجر الهند فقد أ خ ب ر ا ل ا س ت ي ق ه ب أ ن ه م ي أ ك ل و ن ه و أ ن ه مثل الحلوى واحسن فيحنث به أ ي ض ا نعم والله أعلم يعني هكذا ورق العنب يكون من من من يحنك من أعلم العنب العنب ثملها والله ورق والله وأكل وإذا هكذا هذا الطبيل إذا قال والله لا أكل من هذه الشجرة وأكل من وإذا أكل من العنب. الشيطان أكل أكل هذه صفت يعني أ ن ه يؤكل ورقه كما يؤكل ثمره والله اعلم يحمل هذه أ ه م الصور التي تتعلق بالطعام والشراب والصور لا ن ه ا ي ة لها كما ذكرت لكم و إ ن م ا هي م ج م و ع ة من الصور يمكن ا ل إ ن س ا ن أ ن يدرج تحتها كل الصور ا ل أ خ ر ى التي لم يتكلم عليها فقراء الان عندنا مسائل م ن ث و ر ة ليست في الاطعمه او الاشربه او السفن أ و ما شابه و إ ن م ا هي في مسائل م ت ع د د ة قال حلف لا ي أ ك ل هذه التمر ة وجدت م ر ا ت ه و ل ا ه لا يقول هذه ا ل ت م ر ة ت فختارت بكلمه ختارت صندوق من التمر ماذا يعمل ق ا ل إ ذ ا أ ك ل ا ل صندوق ك ل ه قطعا يحنف ل أ ن ه اكل ا قال و إ ذ ا أ ك ل ه إ ل ا و ا ح د ة تركت م ر ة و ا ح د ة قد يحتمل أ ن تكون هذه ا ل و ا ح د ة هي التمرات ة ل ي حلف عليها و ب ن ا ء على هذا ا ل أ ص ل برائد الزمن ا ل أ ص ل برائد ذنبه ولا يصير حالك الا ب ي ق ي ن ويقين نافع وبناء على هذا ما ي ح ن ف لكن قال أ ص ح ا ب ن ا ا ل أ ف ض ل له أ ن يكفر الاحتمال الا ح ت م ا أن ل تكون ا ل ت م ر ة التي قد حلف عليها والاحتمال والد م ت س ا و ي ا ل ط ر ف ي لو اكل الصندوق كله إ ل ا تمره واحده لا تستطيع ان تقول لي واحد وخمسين بالمئه ل ا م ت م ل ه ذ ا م م ت ل احتمال قائم مستوي الطرفين والله أ ع ل م نعم ف أ ك ل ه إ ل ا ث م ر ة لم يحلف أ و قال والله لاكلن لا هذه ا ل ت م ر ة فاخترطت ب ص د و ق من التمر قال لم يبر إ ل ا بالجميع ل أ ن ه اذا ترك ث م ر ة و ا ح د ة تحتمل أ ن تكون هي ا ل ت م ر ة التي حلف ان ي أ ك ل ه ا ولذلك لا, لا يبر يمينه إ ل ا إ ذ ا اكلها جميع الصندوق وليس من الضروري أ ن يكونوا أ دفعه واحده ياخذوا وياكلوا منه كل يوم شيئا حتى ينتهي ه أكل الصندوق منه لا قال ف إ ن م ا يبر بجميع حبها كما لو حلاق أ ن ي أ ك ل ا ص ن د و ق ا ل س ر أ و قال والله لا أ ل ب س هذين وجدا كفين قال والله لا البس هذين ف ل ب س احدهما قال ما يحنث لانه ما ل ب الاثنين معا يحنث اذا لبسهما معا او مرتبا أ و قال والله لا ألبس ه ذ البس ولا قال هذا أ هذا ولا هذا قال لا أ ي ا م ن ه م لبسه فإنه يحنث او قال لياكلن هذا الطعام غدا س و ر ة ج د ي د ة قال ا لاكلن ل ل ه لا أ هذا الطعام غدا بكرا ياكل الطعام فمات قبله مات اليوم هل يحنث م لا يحنث قال لا يحنث لا شيء عليه ل أ ن ه لم يبلغ زمن البر ما وصل الى الزمن الذي قال الله سأأكل هذا الطعام غ د و وغدا ما جاء ف ا ذ ن هو ليس حادثا وان مات او تلف الطعام في الغد جاء الغد زمن البر دخل زمن البر قال والله لاكلن أ هذا الطعام غدا جاء الغد دخل زمنه في البر لو اكله في الصباح يبر يمينه لو اكله في الظهر او في المساء يبر يمينه في اي جزء من اجزاء النار يبر يمينه دخل وقت البر ولكن بمجرد دخول الغد م ا ذ ا قبل أ ن يتمكن من البر هذه الصوره ص و ر ة ث ا ن ي ة مات بعد أ ن تمكن من البر ص و ر ة ث ا ل ث ة أ ر ا د أ ن يبر لكن تلف الطعام قبل التمكن قبل أ و تلف الطعام بعد التمكن أربع صور أن صور عندما يمكن أن تنشأ من هذا قال حنف لياكلنك الطعام غدا فمات قبله فلا شيء عليه و إ ن مات أ و تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أ ك ل ه حنف ك أ ن ه دخل زمن البر ولم يبر بيمينه ه أنه هلك أكله فيه وأرمى أو قولا أن أكل أن التمكن إما أنه مات قبل أن يتمكن من أكل الطعام أو أن الطعام قبل أن يتمكن من م قبل قبل قبل قال ل ا ك أن والاصح منهما, منهما انه لا يحنف لانه ما قصر في هذا واذا اتلفه باكل او غيره قبل الغد قال والله لاكلن لا أ هذا الطعام غدا لكنه يوما ك ل ه الطعام ما ع ك د ي شيء اكل غدا حنف بيمينه او انه باعه تصدق به وهبه في كل الحالات يحنف لانه سوف لا يتمكن من اكله غدا وان اتلفه باكل او غيره قبل الغد حنيفا وان تلف او اتلفه اجنبي ولا حاله تلف او اتلفه اجنبي فكمكره اي اصح انه لا يحمل صوره اخرى قال واحد قال الثاني له عليه ذ ل ي ل قال والله لاقضينك حقك عند راس الهلال, عندما يرى الهلال. كيف يبر؟ قال يبر فليقضي عند غروب الشمس آخر الشهر. إذا غربت الشمس اخر ل الشمس ش ه ر غربت إذا بأحد الشهر عند الغروب آ خ ر الشهر هل قدم ا ل أ د ا ء أ ع ط ا ه اياه قبل يوم أ و مضى بعد الغروب قدر إ م ك ا ن ه و م ا أ ع ط ا ه ف إ ن ه ي ح م ف ل أ ن ه دخل زمن الجر ولم يبرا في يمينه وان شرع في الكيل فلنقضينك حقك عند ر أ س الهلال راى الهلال فقام و ب د أ بكيس او بعز المال أ و بغيره لكنه لم يفرغ من المال الا بعد م د ة من الزمان قال لا ي ح ن ف ك ا ل س و ر ة التي ذكرناها فيما لو حلف ل أ ن ه لا يسكن في هذه الدار وشرع بالخروج منها ولو طال الزمان ف إ ن ه لا يحلف س و ر ة أ خ ر ى قال والله لا أ ت ك ل م فسبح أ و ق ر أ ق ر آ ن ا فلا يحنث ل أ ن ه لا يسمى كلاما و إ ن م ا هو ذكر أو ا ل ق ر آ ن لكنه لو قال والله لا أترفض ق اتلفظ أ ك م فسبح يحنث ام لا يحنث ل أ ن التسبيح لفظ و ق ر أ ا ل ق ر آ ن يحنث ل أ ن القران آ ن لفض أو قرأ ل ح د ي ث ف إ يحنث لفظ أ ن الحديث ل فلانا فسلم عليه قال السلام عليكم قال يحنف ل أ ن السلام كلام ف إ ذ ا كاتبه كتب له رساله أ و راسله أ و أ ش ا ر إ ل ي ه بيد أ و غيرها قال ما يحنف على مذهب ا ل إ م ا م الشافعي الجديد ل أ ن ه وان كانت هذه الامور تسمى كلاما بشكل عام الكلام قد يكون ب ا ل إ ش ا ر ة قد يكون بالعقد قد يكون ب ا ل ك ت ا ب ة قال الا انه لا يسمى في العرس كلاماً. كلاما وبناء على هذا لا يحنف في م ذ ه ب الشافعي الجديد ولو قرا أ أفهمه قرأ آية آية ي مثل زكري أخذ ايه ل ل ك ت ا ما هذا ا ب بقوة أو ما شبه هذا من شبه آ ا كلام ت ذ افهمه الذي يسمىه ي في آية الصلاة في مباحث الصلاة لو ف قرأ أ بها وقصد ق ر ا ء ة قال ص د ق قصد ر ا ء ة ما ت ك لم ي ه قال لم يحنث إنه قصد ا ل ق ر ا ء ة ا ل آ ن و إ ن فهم ذ ا ك المقصود و إ ل ا ما قصد شيئا ط ل ق ه او قصد إ ف ق ا م ه دون ا ل ق ر ا ء ة ف إ ن ه يحنث في هذه الحاله ل لانه ع د ي مال قال حنث كلمه ما بكل نوعين وإن كل ثوب قل حتى بدني, يعني في ثوب بدني لان ثوب بدنه الذي يملكه يعتبر مالا فحدث بكل نوع وان قل حتى ثوب بدنه ومدبر لعبد المدبر تعرفه ان يقول لعبده انت حر دبر حياتي بعد ر حياتي ب حياتي ومعلق عشقه بصفه كما لو قاله اذا جاء الشهر الفلاني فانت حر, أو إذا حدث الأمر الفلان فأنت حر وكذلك ا المدبر الآن في عبده المدبر لأنه م أ ن الآن ه م له والعبد المعلق أدخل بعد الموت في, في به به الدين الحال والمؤجل لأنه ملك له زكاته ولذلك ا م ؤ لا ه م ل فلنده مكاتب ا لا ل م في الاصح عبد المكاتب, المكاتب و الذي يبيعه ص ع ب ه من نفسه يقول عبدي أ ب ي ع ك نفسك ب م ئ ة دينار مثلا ما يستطيع السيد أ ن يرجع في هذا ما دام العبد يدفع نجوم الكتابه يعني ما يقال له إ ن ه مالك له ا ل آ ن ما يقال انه مال السيد ا ل آ ن وبناء على هذا ما يعتبر حانسا ب ع د ه ا ل م ك ا ت ب لو قال إ ن س ا ن والله ل أ ض ر ب ن فلانا ضرب فالجر بما يسمى ضربا ولا يشترط إ ي ل ا م ا كل ما يسمى ضرب ولو كان خفيفا يعتبر برا بيمينه ولا يشترط إ ي ل ا م إ ل ا إ ذ ا قال والله ل أ ض ر ب ن ه ضربا شديدا عند ذلك الضر الخفيف الذي لا اله فيه يعتبر حنسا قال وليس وضع صوت عليه وعض وخنق ونس شعر ضربا وضع السوط عليه وضعا ما يعتبر ضربا خنقه نسف شعره فعضه ما يعتبر ضربا قيل ولا لقم ووكد لكن هذا خوض عيش بان ل ل ق م ضرب والوكد ضرب أو قال والله لاضربنه م ئ ة صوت و مئة خشبة و أ ر ا د أ ن يعمل كما عمل أ ي و ب عليه السلام جمع م ئ ة صوت وضربه بها ضربتان واحده ة مئة و ض ر ب بها ضربة بعذكال يبر إصابة أصابه يبر عليه فإنه شمراخ قال يبر إن علم إصابة الكل إذا الكل مئة أو أن علم علم إن الكل أصابه فإنه يبر أ و تراكم بعض على بعض فوصله ألم、الكل. الم ك ل ل أ ا ل م ئ ة في هذه ا ل ح ا ل ة يبر استدرك ا ل إ م ا م النووي على الرافع ي هنا جزئيه ض ر و ر ي ة جدا ضابط ة إصابة الجميع هناك الإمام النوي قال للرافعي قال قال, قال. إن الكل معنا ا لأن ذلك إنعيم يكون عندك إ أقول ب شيء、إيجابي. علم ا ص ا ب ة الكل امام النبي قال له ولو شك في ا ص ا ب ة الجميع بر على النقص والله اعلم يعني هو ضربه بالجميع يا الجميع ولا ما شد عليه يا اليه ألم الجميع تمشيا علم فانه هو ضربه انه ظاهر ظاهر اصابوا ولا اصابوا وصل فاضرب سرى صرأ بر الغالب ما قال الآية مع تمشيا شد شد فاخذ زغفا تحمل بيدك لكن في ص و ر ة ث ا ن ي ة قال والله لاضربنه لا أ م ئ ة مرة م ا قال ض ر ب ن ه مره ئ مئة ة صوت يعني م لم يبر بهذا ما يبر إ ذ ا ضربه ب م ئ ة صوت م ج م و ع ة بعضها مع بعض في ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة ل أ ن ه ن عدد اضربنه م ئ ة م ر ة كل م ر ة عشر أ ص و ا ت مثلا ثمن رسول واحد يعني ربما يكون قد ضبط هذا قال كل مره مئه و ع ش ر ة ك ل م ر ة م ر ة ف إ ذ ا أ ط ل ق احمد كل مرة على صوت واحد مئاتي صوت. لا بد من مئه صوت متفرقه قال والله لا افارقك حتى استوفي حقي فهرب المدينه ر ب ولم يمكنه اتباعه حاول أ ن يتبعه لكنه ما استطاع الامام الرافعي هنا قال ل م ي ح ن ف ل أ ن ه ما يستطيع اللحاق ل م يمكنه اتباعه امام ل إ النووي قال قلت الصحيح لا يحنث إ ذ ا امكنه اتباعه والله أ ع ل م امام الرافع قال اذا لم يكن اتباعه ف إ ن ه لم يحنث إ ذ ا أ م ك ن اتباعه عند ا ل إ م ا م الرافعي يحنث امام النووي قال قلت الصحيح لا يحنث اذا امكنه اتباعه والله أ ع ل م ليش لماذا هذا هو مقصر والله إذا ا ف ر قالوا ك حتى يستوفي وهرب هو حقي هرب م تركه قصر هو هرب وما وإنما ق منه بناء على هذا لا يحلف سواء كانه اتباعه او لم يمكنه اتباعه ق ا لكنه ل اذا فارقه هو تركه او وقف حتى ذهب وكانا ماشيين يماشي مع أ و أ ب ر ا ه اخي من الجيل ا ح ت احتال ل على غريم يشان على غريم, على غريم حوله ا ثم فارقه أو ف ليوسر ففارقه ل حيث بكل هذه الصور لأنه لم منه قال وإن حقه والله يستوفي في يستوفي الصور أفلت قال حقه لا بعد أ ن أ خ ذ منه مائه دينار ذهب إ ل ى البيت وجد عشره مجلات و ل ه لا أوفى ح ى أستوفي أخذ المئة. ذهب وجد عشر منها أو خمسين منها حقه ا مضروبه ة ذهب منها منها البيت إلى خمسين وجد أو عشر م ة وإن استوفى و ف ر ق فوجده جنس أرجأ حقه لكنه أعطاه جهبا له عليه ناقصا إن كان من يحنث إن كان من جنس يعني قال الحق لم مئة ليره ذ ه ب ي ة أ خ ذ المئه ذهب الى ب ي ت وجد بعض الليرات ا ل ذ ه ب ي ة أ ن ق ص من الليرات التي كان يجب أ ن ي أ خ ذ ه ا قال لا معنى لانها من جنس الحق والا م إ ل حدث عالمنا إذا ا ل بالمال م الذي حنثا أخذه يكون、حانثة. وإلا عالم أ خ ذ الفتح حطه في جيبه وضعها في جيبه والا حدث عالمنا ن اذا و كان عالم ا ل ج ن ا ن ي فيها ج ن ا ن ي ر م ض ر و ب ة وقبلها ي ف إ ن ه يكون حادثا و أ م ا إ ذ ا أ خ ذ ه ا إ ل ى البيت ووجدها ع ش ر ة م ض ر و ب ة أو خمسين م ض ر و ب ة وما كان عالم بهذا ففيها قولان ل م ك ر والاصح م ن ه م أ ن ه لا يحنف ل أ ن ه لا سلطان له ف ي ئ ا لا علم له في هذا ولا سلطان له عليه وليست سوى إرادة فقال فيه لا أ م ن ك ر اراده إلا ف ع ت ه إلى ل ل ق ا ا ض ي و لا أرى من فيه من ع فرأى أناسك وتمكن حتى فلم يرفع حتى مات لكنه لو الأوقات لا يحلم رفعه في أي وقت من الأوقات فإنه لا فأي قاضي يحمر وقت من قاضي على الى اي قاض يرفعه ويحمل على قاضي البلد ى قاد فان كويت عزل قاضي ا ا ل ى قاد، اذا فقلps م ت ب ا ر ل م ع ر ف او ان يرفعه الى ق القاضي ا لا علاقة له على في عزي ل... عزي في يرفعه الى يرفعه الثاني و او قال في الصوره والله لا ارى منكرا الا رفعته الى قاض فلان ف ر أ ى المنكر ثم عزل ف إ ن نوى ما دام قاضيا حنث َِِ ن ْ أ َ م ْ ك ن َ ه ُ رفعه َُُْ ف َ ت َ ر َ ت َ ه ُ والا إ فك ََ مكره َُْ فاصح َ أ انه َُ لا يحنث و إ ن لم ينو بر برفعه لرفعه اليه بعد عزله